وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فالله عز وجل المسؤول وهو أكرم مأمول الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على ذكره والسعي في الفقه في دينه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم هيا بنا أيها الأحبة لنواصل ما بدأنا فيه مع سلسلة دروس وعبر من قصار السور وهذا هو لقاءنا الثاني والعشرون من لقاءات هذه السلسلة المباركة لقد كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن سورة التين وهذه الليلة أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة كريمة من هذه السور إنها السورة التي عدد الله عز وجل فيها العطاء والمنح للنبي الصابر على البلاء والابتلاء والاختبار والقرح إنها السورة التي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم منها في علو الدرجة والمنزلة صرح فجاءت هغاية من الوجازة وبراعة من الطرح إنها سورة الشرح وهي سورة مكية نزرت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائيه يقول الرب العلي عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لاحظوا قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات البينات الترتيب لسور القرآن فإن هذا الترتيب عني به أهل العلم وذكره العلماء في علوم القرآن فهو ترتيب توقيفي كاد أن ينعقد الإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم فيه فهذه السورة المباركة سبقت بسورة الضحى التي عدد فيها أيضا ربنا عز وجل عطاءه ونعمه وآلاءه على حبيبه المصطفى ثم أعقبها بسورة تشبيهها فإن تسلسل هذه الصور في تشابهها له غاية قد يكون من ذلك تكهار الشيء من أجل توكيده يقول عز وجل في مطلع هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك والسؤال هنا للتقرير قال العلماء هذا استفهام تقريري يعني لتقرير شيء ثابت ثم ننظر إلى الأسلوب العربي ألم نشرح لك صدرك الهمزة هنا همزة استفهام ولم بعدها أداة جزم وقد قرر علماء اللغة أنه إذا ما اجتمع نفيان فإنما فإنما فإنهما يرفعان ويكون بدله بدلهما إثبات فإذا اجتمع نفي ونفي في صيغة عربية لغوية يرفعان ويحل مقامهما إثبات ألم نشرح لك صدرك أي شرحنا لك صدرك وهذا له نظير وأمثلة كثيرة في كتاب الله من ذلك قوله تعالى أليس الله بكاف عبدا؟ يعني أنه كاف عبدا ومن ذلك قوله تعالى ألم نربك فينا وليدا؟ يعني ربيناك فينا وليدا فإذا اجتمع نفياني رفعا وحل مقامهما إثبات ألم نشرح لك صدرة؟ قال ابن كثير رحمه الله أي جعلناه فسيحا واسعا رحيبا على حد قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإس... على حد قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال وكما أن الله تعالى جعل صدره فسيحا واسعا رحيبا فإنه قد جعل شريعته كذلك فسيحة رحبة لا ضيق فيها ولا إصر فيها ألم نشرح لك صدرة وذكر شرح الصدر في كتاب الله في مواطن فذكر شرح الصدر في موطن من بعض الآيات وبعض الصور في سورة الزمر يريد الله عز وجل أن يدلل بذلك على استقرار الطمأنينة والحكمة والنور فيه بسبب انشراحه للإسلام قالت تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألم نشرح لك صدرك وقد تعددت أقوال المفسرين في شرح هذه الآية لكن تعدد أقوالهم يعد من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد وقيل إن شرح الصدر هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما وقع له ليلة الإسراء وما قبلها من شق صدره واستخراج الغل والحسد من قلبه وإبدال ذلك بالحكمة والإيمان والرأفة والشفقة أما ما حصل له صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر وهو صغير قبل النبوة فالدليل ما جاء أو ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه جريئا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمسأله فسأله يوما وقال يا رسول الله ما أول أمر من أمور النبوة رأيت فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال سألت يا أبا هريرة لقد كنت في الصحراء يوما وأنا ابن عشر سنين وبضعة أشهر فسمعت صوتا فوق رأسي فإذا أنا برجلين يقول أحدهما للآخر أهو هو. أه فقال أحدهما للآخر نعم يقول فأقبل علي بوجوه لم أرهما في خلق قط وبأرواح لم أجدها من خلق قط وعليهما ثياب لم أرها على خلق قط يقول ثم أخذ كل واحد من الرجلين بعضدي دون أن أجد دون أن أجد لكل واحد منهما مس الله أكبر فقال أحدهما للآخر أغجعه يعني اجعله مستجعا في الأرض يقول فأغجعني بدون قهر ولا هصر ثم قال لصاحبه افلق صدره يقول ففلق صدري وأنا أنظر دون ما أرى دما ولا وجعا ثم استخرج قلبي واستخرج منه كهيئة العلقة سوداء قال وهي الحسد والبغضاء ثم أتي لي بمثلها كقطعة الفضة قال ضع بدلها رأفة ورحمة ثم لئم صدري من غير دم ولا وجع ثم أخذ أحدهما بإبهامي من رجلي اليمنى وقال أغدوا وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فغدوت بها رأفة على الصغير ورحمة للكبير الله أكبر وهذا الحديث صحيح الإسناك مالك. وهذا الحديث صحيح الإسناد ومثل ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا يلعب مع غلمان فأقبل عليه جبريل عليه السلام فشق صدره ثم استخرج قلبه وأتى له بطسط من ذهب فيه من ماء زمزم فغسل قلبه ثم ملأه إيمانا وحكمة يقول فانطلق الغلمان إلى أمه أي إلى ظئره يعني إلى منذعته ليقولوا لها إن محمدا قد قتل فأقبلوا عليه وقد تغير وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان هذا في صغره أما ما حصل له ليلة الإسراء فالحديث ثابت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث مالك بن صعصعة وكذلك من حديث أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنهما أما ما جاء في روايتي أنس بن مالك عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي بمك وأنا بمكة فجاءني جبريل ففرج صدري ثم أتاني بطص من ذهب قد ملأ إيمانا وحكمة ثم غسل قلبي وملأ قلبي إيمانا وحكمة هذا لفظ الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي ذر أو من حديث أنس بن مالك عن أبي ذر لأن الحديث رواه صحابي, صحابي عن صحابي وأما رواية مالك بن صعصعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا عند البيت لست باليقضان ولا النائم إذ سمعت صوتا يقول هو الرجل بين السلاثة فأقبل علي رجل فشق صدري فأقبل علي رجل فشرح صدري ذكرت كلمة الشرح في هذه الرواية فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتاد أهل الراوي. ما يعني إلى كذا وكذا قال إلى أسفل بطنه شق الكل ثم استخرج قلبه ثم غسله بماء زمزم في طسط من ذهب ثم ملأ ذلك رحمة ورأفة وإيمان وحكمة الله أكبر فهذا نوع من أنواع شرح الصدر الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرح حسي دون ما وجع ولا دم ولا أذى والله عز وجل على كل شيء قدير ألم نشرح لك صدرك وقال الشنقطي ورحمه الله والأظهر أن شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم أعم وأشمل من ذلك يدخل في ذلك حتى تحمله وصبره على أذى الدعوة إلى الله فإنه صلى الله عليه وسلم قبل قابل أذى الدعوة وأذى المشركين بصدر رحب متسع منشرح لا سيما ما حصل له وهو عائد من سقيف أي من الطائف حينما سلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم فضربوه بالحجارة حتى أدمعوا رجليه الشريفتي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حتى ضاق بملك الجبال الأمر ذرعا فكلم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه حينما لهج النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات التي كلها استكانة وضعف وافتقار إلى الله تبارك وتعالى وإن كان بعض العلماء قد ضاعف هذه الرواية كالألباني لكنه يستأنس بها أغلب أهل العلم بل ذهب بعضهم إلى تحسينها وبعضهم إلى تصيحها حينما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي ورب المستضعفين نعم اللهم أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن عليك علي غضب منك فلا أبالي غير أن رحمتك هي أوسع لي أسألك اللهم بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي سخطك أو أن يحل علي غضبك لك العتوة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إن معي ملك الجبال وإنه يسلم عليك ويستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بمكة فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ورد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إني أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ألم نشرح لك صدرك وهذه صورة من صور شرح الصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شرح الصدر لتحمل أذى الدعوة من أجل النعم ومن أعظم الأمور المعلوية التي يتقوى بها الداعية على تحمل أذى الدعوة وأذى الناس فإن أثر أهل العلم والدعوة على الناس حسن كما قال الإمام أحمد وأثر الناس على أهل, أهل العلم والدعوة قبيح فإنهم لا يعترفون بفضل العلماء أغلب الناس لا يعترف بفضل العلماء والدعاء بل إن من الناس من يعد من يعد أهل العلم والدعوة أرخص فئة في هذه الأمة وإن لله وإن إليه راجعون وبعضهم ممن ينتسب إلى الدعوة يريد أن يجعل العلماء خلف ظهره هو أعلى من العلماء هو يعلم مصلحة الأمة أكثر من أهل العلم وإن الله وإن إليه يراجعون ولذلك لما كلم الله عز وجل موسى وكلفه بما كلفه به من الذهاب إلى الطاغية المستبد الفاجر الظالم فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى, فقو... إنه طغى ماذا قال موسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى أن يسرح له صدره سأل, سأل ربه أن يسرح له صدره من أجل أن يستعين بذلك على ما سيلاقيه من أذى فرعون وتكذيب فرعون فقال رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر الآيات فإذا كان الكليم عليه صلوات الله وسلامه إذا كان الكليم الذي كلم كلمه الله عز وجل بلا واسطة وبلا جبريل بينهما قد سأل ربه أن يشرح له صدره فإن حبيبنا المصطفى قد شرح الله له صدره بدون أن يسأل ربه فتبين بذلك مكانة محمد عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك إذا نظرنا إلى كل هذه التفاسير نجد أنها متقاربة وأنه لا في بينها ولا تناقض بينها فيكون معنى الآية الكريمة ألم نشرح لك صدرك عدة أمور أولا شرح صدره صلى الله عليه وسلم للإسلام والإيمان بأصوله وفروعه من شرح الله صدره للإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يعني أن يجعله فسيحا رحيبا واسعا كما قال ابن كثير هذا المعنى الأول الآية المعنى الثاني أنه الشرح الحسي الذي وقع له صلى الله عليه وسلم من شق صدره إلى أسفل بطنه واستخراج قلبه واستخراج الغل والحقد والحسد والبغضاء منه واستبدال مكان ذلك الرحمة والرأفة والشفقة والإيمان والحكمة المعنى الثالث للآية المباركة تقدم لإخوانكم بسبب المطر المعنى الثالث لهذه الآية الكريمة أن تكون نعمة شرح الصدر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يملأ قلبه حكمة وإيمانا المعنى الرابع لهذه الآية أن شرح صدره صلى الله عليه وسلم يكون على سبيل إعطائه الصبر العظيم والتحمل الكبير على أذى الدعوة وتبليغ الإسلام وهذه المعاني الأربعة هي قول شامل يجمع جميع أقوال المفسرين وكلها معاني صحيحة ومن بركة القرآن أن تكون الآية الواحدة لها أكثر من معنى ألم نشرح لك صدرك ثم عدد الله عز وجل نعمة أخرى على حبيبه المصطفى والسؤال كما قلنا والاستفهام تقريري للإثبات ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وهذا أيضا تعداد لنعمة من نعم الله تعالى على حبيبنا المصطفى ووضعنا عنك وزرك الوضع قال العلماء هو الحط وفعل وضع إما أن يتعدى بعن وإما أن يتعدى بعلا فإذا عدي بعن دل على التخفيف تقول وضعت عنك الحمل يعني حططته عنك وإذا قيل وضعت على كذا يعني حملتك وثقلتك هذا هو الفرق فإن الأفعال قد يكون مبناها واحد لكنه يتغير معناها بالتعدية والتعدي ووضعنا عنك وزرك أما الوزر في اللغة فهو الثقل فهو الثقل كقوله تعالى حتى تضع الحرب أو زارها يعني أثقالها من السلاح والقتال ونحوه وثمي الوزير وزيرا لأنه يتحمل ثقل أميره ورئيسه ومليكه وأما في الصرع فإن الوزر هو الذنب والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء يعني من ذنوبهم شيء ووضعنا عنك وزرك وقد اختلفت أقوال المفسرين أيضا في بيان معنى الآية الكريمة ووضعنا عنك وزرك يرى بعض العلماء ووضعنا عنك وزرك أي وضعنا عنك أمور الجاهلية يعني أننا عصمناك من أمور الجاهلية التي يمكن أن تكون أوزارا ويقع فيها الناس قبل أن يسلموا وقبل الإسلام هذه موضوعة عنك ولم تقع فيها ولذلك ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب دعي ليلة إلى عرس وفيه ما فيه فلما هم بالذهاب صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه النوم فنام حتى أصبح وظانا عن كوزرك وهذا معنى صحيح ويا ربي جرير رحمه الله تعالى أن معنى الايه وظانا عن كوزرك يعني وظانا عن كوزره الجاهليه وأمور الجاهليه وما صدر منك قبل الاسلام فجعل المعنى محمولا على هذا وظانا عن كوزرك وقال ابو حيان رحمه الله تعالى وظانا عن كوزرك قال إنما هو كناية عن أمر العصمه من الذنوب وقال ابن كثير رحمه الله ووضعنا عنك وزرك هذه الآية كقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك الآية ووضعنا عنك وزرك إذن ابن جريد ذهب إلى أنه من أمور الجاهلية أن هذه المسائل أو أن هذه الأوزار من الجاهلية وذهب ابو حيان إن أنها مسألة العصمة وأما كلام ابن كثير رحمه الله فإنه كلام مجمل ووضعنا عنك وزرك وكل هذا صحيح وها هنا ينبغي علينا أن نعرج على هذه المسألة التي قررت عند أهل السنة والجماعة وهي مسألة أوزار الأنبياء وآثام الأنبياء إذا قلنا إن الوزر ذنب ووضعنا عنك وزرك يعني حططنا عنك وزرك وغفرناه لك فهل معنى ذلك أن للنبي صلى الله عليه وسلم أوزارا وذنوبا وسوق لنا الكلام عن هذه المسألة في تفسير سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفر في شرح هذه الآية فإنما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من كل الكبائر وكذلك بقيه الانبياء فإن جميع الانبياء معصومون فان جميع الانبياء معصومين من جميع الكبائر من كبائر الذنوب كالكذب والغيبه والنميمه والزنا والسرقه والبهتان وما اشبه ذلك فان قلت اذا ما وقع من موسى فوكزه موسى فقضى عليه نقول وهل هذا كان ذنبا انه قتل على سبيل الخطا يم العمد على سبيل الخطأ ليرد ظلمه ومن أخطأ لا ذنب له ومع ذلك شق على موسى هذا الأمر كما مضى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فهذه الأمور التي تصدر من الأنبياء ليست من الكبائر فإن قلت هل تصدر أمور من الأنبياء وهل لهم ذنوب نقول جمهور العلماء على أن الأنبياء غير معصومين غير معصومين من صغائر الذنوب وإن شئت فراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى في الصفحة التاسعة عشر بعد الثلاثمائة ليقرر ويقول وأما القول بأن الأنبياء معصومين من الصغائر من الكبائر فهو بالاتفاق هذا باتفاق أهل العلم أن جميع الأنبياء معصومين من كبائر الذنوب بل ادعاء ذلك كفر ولا والعياذ بالله وقدح فيهم وليست أمة الإسلام كقتلة الأنبياء الذين شحنوا كتبهم بالأكاذيب والأباطيل والبهتان على أنبياء الله ورسله ولا أريد أن أذكر هذه المسائل لأنني أتقزز من ذكرها بل بمجرد أن أقرأها يقف شعري يتبين من خلال ذلك شدة كفر هذه الشرذمة عليهم من الله ما يستحقون يقول شيخ الإسلام وأما القول بأن الأنبياء معصومين من صغاب غير معصومين من صغائر الذنوب فهو قول أكثر أهل العلم والذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وهو قول أكثر أهل العلم يقول من الصحابة والتابعي وأقوال المفسرين والفقهاء وأهل الحديث وغيرهم من أهل العلم فالمسلة تكاد أن ينعقد فيها الإجماع بل حكي فيها الإجماع على أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الدنوب وإن شئتم أن نذكر بعضها فلنذكر ونحن إذا ذكرنا ذلك على سبيل استدلال لهذه المسألة لأننا سوف نقدر قاعدة جليلة في خاتمة هذا البحث لا بد أن تستقر في الأذهان والقلوب لأن هذا المبحث من مبحث العقيدة فنحن نذكر هذه المسائل لا على سبيل إحصاء أخطاء الأنبياء كما هو شأن قتلتهم وأداء الرسل آدم قال الله تعالى فيه وعصى آدم ربه فغوى وعن موسى ماذا قال أو عن إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيب وقال لسارة إذا دخلت على طاغية طاغية مصر فقول له أنا أخوك وأنت أختي وحينما حطم الأصنام وعلق المعول في رقبة كبير الآلهة قال بل فعله كبيرهم هذا وقد عد ذلك على نفسه عليه صلوات الله والسلام حينما قصده الناس في يوم المحشر يستشفعونه ويطلبونه أن يشفع فيهم عند ربهم من أجل أن يعجل الله لهم القضاء ماذا قال وإني كذبت في الإسلام ثلاثة كذبات وإني كذبت في الإسلام ثلاثة كذبات وأما نوح عليه السلام فلقد استعجل الدعاء على قومه فافتح بيني وبينهم فتحة ونجني ومن معي من المؤمنين وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار وقد ذكر ذلك عن نفسه عليه صلوات الله وسلامه وأما موسى فقد علمته وقد ذكر ذلك يوم الحشر وقال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها اذهبوا إلى غيري وأما عيسى فإنه لم يذكر ذنبا فإنه لم يذكر ذنبا إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى داود عليه الصلاة والسلام وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخرى راكعا وأنام حينما قضى للمدعي بأن له الحق دون أن يسمع المدعى عليه لأن القاضي ينبغي أن يسمع من الطرفين لكنه قضى للمدعي بأن له الحق وقد عتبه ربه عز وجل على ذلك ونوح حينما سأل ربه أيضا أن ينجي الله تبارك وتعالى ابنه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلمك أن تكون من الجاهدين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين وأما في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى يا اسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وقد مر علينا أن هذه الآيات نزلت حينما حرم العسل على نفسه حينما قالت له زوجته باتفاق عائشة رضي الله عنها لقد أكلت مغافير وقيل إنه, إنه تحريم ماريا على خلاف في ذلك لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ومثله أيضا قوله سبحانه حينما عذر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في غزوة تبوك لأن المنافقين كانوا يأتون للاستئذان كذبا وخداع والرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر وهكذا أنبغى علينا نحن أن نحكم على الناس بالظهر لا بالباطن لأن العالم بباطن الأمور هو الله عز وجل فأنزل القرآن فيه شيء من العتاق وفرح لهؤلاء الكذبة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ويوما نقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بعض السادة والكبراء من قريش فعبس في وجهه فنزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الآمن وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفع الذكر الآيات وكذلك قوله تعالى أو أمره سبحانه جل شأنه لحبيبه المصطفى بأن يستغفر فاستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله لا يأمر بشيء ليس له أثر وإلا لكان ذلك لغوا واللغو منتفن في كلام الله وقال سبحانه واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ووضعنا عنك وزرك إذن هذا هو القول الراجح أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه غير معصومين من صغائر الذنوب لكن الشأن كل الشأن وهذه القاعدة التي ينبغي أن تحفظها أن الأنبياء لا يقرون على ذنب لأن الله سبحانه وتعالى يغفرها لهم فهم كثيروا الاستغفار للعزيز الغفار سريعوا التوبة لله الواحد القهار فهم بمجرد أن يصطر منهم هذا الذنب الصغير الذي يغمر في بحر حسناتهم يعجلون بالتوبة والندم والاستغفاء لكنهم يهتمون لذلك ويتأسفون على ذلك وذلك لنقاء قلوبهم وصفاء فطرهم وسجل أعمالهم عليهم صلوات الله وسلامه ووضعنا عنك وزرك إذن الأنبياء لا يقرون على ذنب وليست لهم ذنوب لأن الله تعالى قد محاها وغفرها وقد أثبت ذلك في محكم تنزيله وهم أيضا كما قال العلماء وهو قول شيخ الإسلام أنهم بعد الذنب يعودون أحسن حالا من قبل كما قال تعالى عن آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى متى وقع له الاشتباء والاصطفاء بعد التوبة من الذنب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وانظروا لحال موسى حينما سأل ربه أن يغفر له ذنبه الذي وقع منه عن خطأ كيف قابل ذلك كيف قابل هذه النعمة قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا يعني معينا للمجرمين الظالمين يقول شيخ الإسلام وقد أنكر هذا القول الشيعة الإمامية فذهبوا فهولوا هذه المسألة وقالوا إن الأنبياء كلهم معصومون من الصغائر والكبائر ولووا أعناق الأدلة الصحيحة الثابتة من القرآن والسنة وحرفوا وأول التأويلات الفاسدة ولا شك أن قولهم مردود بل هم يدعون العصمة للإثن عشر إماما وقولهم لا شك أنه مردود ولا عبرة به لأن خلافهم لا يعتد وليس له وزن عندنا ووضعنا عن وزرك أي حططنا عنك ذنبك وغفرنا لك ذنبك سواء الذي كان قبل الإسلام أو بعد الإسلام فهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخره بأبيه وأمي عليه صلوات الله والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الكلام عن أي شيء عن هذا الوزر أنقض يعني أثقل قال ابن كثير أن نقضه هو الصوت وقال ابن جرير أن, نقيض. أن نقيضه هو الصوت الذي يحدثه الحمل الثقيل الذي يضع على البعير الذي أنقذ ظهرك عن الذي أسقل ظهرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك ولذلك أكثر من التوبة والاستغفار فإنه كان يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة الذي أنقذ ظهرك يقول الجنيد وقوله استحسنه العلماء وإن كان هذا الرجل عليه رحمة الله في كلامه مقاش لكن الحكمة ظلت المؤمن وإذا قال من لا ينتسب إلى الحق أو من كثرت أخطاؤه كلمة صواب فإنها تسجل وتقبل ويستدل بها قال الجنيد رحمه الله حسنات الأبرار سيئات المقربين الله أكبر حسنات الأبرار سيئات للمقربين المقربين أعلى درجة عند الله أعلى درجة من الأبرار حسنات الأبرار هذه الأعمال الصالحة تعد, تعد عند المقربين سيئات ولذلك قالوا في المحسنين مثلا وهذه نذكرها استطرادا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعونه بالأسحار هم يستغفرون الآيات وفي أموالهم حق للسائل والمحروف قالوا المحسنون هم الذين جعلوا الواجب هم الذين جعلوا المستحبات واجبات المستحب عنده واجب فاذا لم يقم به كانه اقترف ذنبا هذا من المحسنين ووضعنا عن كوزرك الذي انقض ظهرك يعني حططنا عنك ذنبك الذي اثقل ظهرك واثقل كاهلك وأهمة قال صاحب التسهيل في آيات النزول الأنبياء والمرسلون على أنهم يقترفون الصغائر وقد تصدر منهم لكنهم يهتمون بذلك يعني تهمهم هذه الذنوب وتثقل ظهورهم وكواهلهم وذلك لشدة تعظيمهم إلى الله سبحانه وشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى ولذلك روي أن المؤمن يرى الذنب الصغير كأنه جبل يريد أن يقع عليه وأما المنافق فإنه يرى ذنوبه وإن كثرت وعظمت كأنها ذبابة طارت على أنفه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فالرسول صلى الله عليه وسلم أنقض ظهره ذلك وأثقل كاهله ذلك مع أنه مغفور له ما سلف وما هو مستقبل من الذنوب ويرى بعض أهل العلم أن معنى الآية ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أن الوزر هنا الذي أنقض ظهره هو عدم استجابة الناس إلى الحق مما جعله يهتم لذلك كقوله تعالى فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أسفا عليهم ووضعنا عن وزرك الذي أنقض ظهرك ثم عدد الله عز وجل على حبيبه المصطفى نعمة أخرى من النعم الجليلة لا تقل شأنا ومكانة عن النعم الأولى فقال ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك والضمير هنا كما تلاحظون جاء في تعجاد هذه النعم بضمير الجمع نشرح نحن وضعنا رفعنا وضمير الجمع يدل على التعظيم ويدل على الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم كأن الله تعالى يقول إنني أحتفي بك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك, ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أي رفع الله عز وجل لذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أمر مشاهد مشاهد ومحسوس ومسموع لا ينكره للقاص ولا الداني قال مجاهد رحمه الله ورفعنا لك ذكرك ما ذكرت إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال قتادة رحمه الله ورفعنا لك ذكرك ليس يوجد خطيب في الدنيا أو متهجد أو متعبد أو مصل إلا وهو يقرن شهادة الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع في كل على كل المنابر وفي كل المنائر وبذكره صلى الله عليه وسلم شحنت الكتب والدفاتر وأفرغت وعفرغت المحابر ورفعنا لك ذكرك والذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسي ومعنوي كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى أما الحسي فاقتران اسم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله في عدة أمور كالأذى الإقامة التشهد في التحيات إذا أراد الإنسان أن يلقي كلمة إذا أراد الإنسان أن يخطب خطب خطبه فإنه يقرن دائما تشهده بالتشهد أو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولذلك قال حسان بن ثابت أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد نعم يلا اكبر اغر عليه للنبوه خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليذله فذو العرش محمود وهذا محمد سجلوا مقرون بذكر الله في فم كل موح